بسم الله الرحمن الرحيم الشريط السابع من كتاب المنتخب من غريب كلام العرب لأبي الحسن علي بن الحسن الهنائي المعروف بقراع النمل باب الحجارة والحصى الأمر اسم للحجارة والسلام الحجارة الواحدة سلمة والمسراد الحجر ويقال بفيه الأسلب وهو الحجر ويقال الأسلب والإسلب حجارة وتراب جميعا والقداس حجر يوضع في الحوض يصب عليه الماء لئلا يتكدر الحوض والنشئة على مثال فعيل الحجر الذي يجعل أسفل الحوض والنصائب حجارة تنصب حوله والمرداس حجر يرمى به في البئر ليعلم فيها ماء أم لا والمرداس الصخرة يرمى بها في البئر والرجام حجر يوثق فيه حبل تخضخض به حمأة البئر والرجمة حجارة مرتفعة كانوا يطوفون بها والمرتجم الذي يطوف بها ويقال رجمت القبر رجما إذا جعلت عليه الرجام وهي الحجار واحدها رجمة والجنق حجارة المنجنيق والأسافي ثلاثة أحجار توضع عليها القدر للطبخ الواحدة أسفية والبرطيل حجر مستطيل والكليت حجر طويل يسد به وجار الضبع والملس حجر يجعل على باب بيت يبنى للأسد يصاد فيه فإذا دخل الأسد وقع هذا الحجر على الباب فسده ويقال له أيضا السهم والحمائر حجارة تنصب حول بيت الصائد والحمارة الصخرة العظيمة والأتان صخرة صلبة تكون في الماء والفنطليس حجر لأهل الشام يطرقون به النحاس والنصيل حجر إلى الطول قدر ذراع ويقال للحجر الذي يدق به النوى الميثم والملدم والمرداخ والنقل والنقال حجارة كالأثافي والأفهار يقال منه مكان نقل والنصب حجارة كانت منصوبة حول الكعبة تذبح عليها الذبائح وهي الأنصاب واحدها نصب بجزم الصاد والنصائب حجارة تنصب حول قطره الصائد وحول القبر والنشف والنشف حجارة الحرة وهي سود كأنها محترقة ويقال لها أيضا نشفة وجمعها نشف مثل حلقة وحلقة والنشفة الحجارة التي تدلق بها الأقدام وجمعها نشف وثلاث نشفات والقبيلة صخرة تجعل على فم البئر ويقال حجر أير وأصر وهو الصلب المدملك وكذلك اليهير والقهقر والصخرة الخلقاء الملساء والبصرة الكذان والرضام صخور عظام أمثال الجزر واحدتها رضبة ويقال بنا فلان داره فرضم فيها الحجارة رضما والذران حجارة مدوره محدودة واحدها الظرر يقال منه أرض مضرة كثيرة الذران والصوان الحجارة الصلبه واحدتها صوانة والجراول الحجارة واحدتها جرولة يقال منه أرض جرله وجمعها اجرال والجلاميد مثل الجراول واللخاف واحدتها لخفة وهي حجارة فيها عرض ورقة والمرو حجارة بيض براقة تكون فيها النار والغدر الحجارة مع الشجر والصبارة الحجارة والحفحص والكثكث الحجارة والصلبية حجارة المسن والصفوان والصفواء والصفا واحد والصيهب الحجارة والرواهص الحجارة المتراصفه الثابتة والارام حجارة تنصب أعلاما في الفلاة يهتدى بها واحدها إرم وإرمي وإيرمي والأعبل والعبلاء حجارة بيض والقرمد حجارة لها نخريب وهي خروق واحدها نخروب يوقد عليها حتى إذا نضجت قرمذ بها الحياض والمرمر الرخام والملقاس الصخرة العظيمة وجمعها ملاطس وملاقيس والصيدان حجارة تعمل منها القدور والعنس والعنز الصخرة والعلات الصخرة واليرمع حجارة رخوة بين الحجارة والطين وهو أيضا حصى صغار بيض والزنانير الحص الصغار وكذلك القضض ويقال أجد بين أسنان قضة وهي الحص الصغار تقع في الطعام والقراس الحصات التي يقتسم بها الماء في المفاوز ويقال لها أيضا المقلة لأنها تنقل في الماء أي تغمس فيه بقدر ما يغمرها ثم يشرب ذلك الماء والجمرة الحصات الصغيرة باب الأرضين الزبية والرابية أرض مرتفعة لا يعلوها الماء والرزون واحدها رزن أماكن مرتفعة يكون فيها الماء والخشاء ممدود أرض فيها رمل يقال انبط في خشاء والفرط واحد وهو رأس الأكمة وشخصها وجمعها أفراد والدكاء وجمعها دكاوات رواض من طين ليست بالغلاظ والصمان أرض غليظة دون الجبل والفلك قطع من الأرض تستدير وترتفع على ما حولها واحدتها فلكة والأرحاء أكبر منها والخيف مرتفع عن موضع السيل وانحدر, وانحدر عن غلظ الجبل والسرغ مثله والنعف مرتفع عن الوادي إلى الأرض وليس بالغليظ والصمد المكان المرتفع الغليظ والجمد نحو منه وجمعه جماد فأما الجماد بالفتح فالارض التي لم تنطر والجفجف الأرض المرتفعة ليست بالغليظة ولا اللينه والقضفان والقضفان لغتان أماكن مرتفعة بين الحجارة والطين واحدتها قضفة والوجين العارض من الأرض ينقاد ويرتفع وهو غليظ والجمعرة الأرض الغليظه المرتفعة والصوى مرتفع من الأرض في غلظ واحدتها صوى ويقال الصوى الأعلام المنصوبة والفدفد المكان الغليظ فيه الصلابه والقفاف الغلاظ المرتفعة واحدها قف والقردد نحو منه والزيزاء الأرض الغليظه والجلد الأرض الغليظه الصلبة والحزيز الغليظ المنقاد والجميع أحزة والصلب نحو منه والجميع صلبة والايدامه الصلبة من غير حجارة والخدرية الأرض الخشنة والبرقة والبرقاء والأبرق واحد وهو غلظ فيه حجارة ورمل والأصلف والصلفاء الصلب والحرة أرض فيها حجارة سود وجمعها حرار وهي أيضا الفتين وجمعها فتن وإذا سال أنف من الحرة فهو قراع والنعل أرض غليظة وكذلك الجلزاءة والحزباءة والنحائز قطع صلبة تستدق واحدتها نحيزة والصحرة جوبة تنجاب في الحرة وتكون أرضا لينة تطيف بها حجارة وجمعها صحر والأخرة واحدها خرير وهي أماكن مطمئنة بين الربوتين تنقاد والصمحاءة والقيقاءة الغليظة والحومانة وجمعها حوامين أماكن غلاظ منقادة والنزل المكان الصلب السريع السيل وكذلك العزاز والفوائج متسع ما بين كل مرتفعين من غلظ أو رمل واحدتها فائجه والوحفاء أرض فيها حجارة سود وليست بحرة وجمعها وحافة والكلد المكان الصلب من غير حصى والصبر أرض فيها حصباء وليست بغليظه ومنه قيل للحرة أم صبار واللابة مثل الحرة وجمعها لاب ولوب والفقء كالحفرة في وسط الحرة والجدجد الأرض الغليظه الصلبة والصيداء الأرض الغليظه واليهماء التي لا يهتدى فيها لطريق والعطش مثلها والصرماء التي لا ماء فيها والمرت التي لا نبت فيها وجمعها مروت والقواء والقي القفر والهوجل التي لا معالم بها والمهوأن المكان البعيد والخوقاء التي لا ماء بها والمودأة المهلكة والسباسب والبثابس والمهمه والجميع المهامه كله القفار والنفانف البعيدة والمرورات التي لا شيء فيها والسباريت مثلها واحدها سبروت وكذلك البلاليق والموامي والمليع التي لا نبات فيها والغفل التي لا أثر فيها والجميع الأغفال والمراري نحو من الموامي واحدتها مرورات والمعق نحوه والبلاقع التي لا شيء فيها والتيماء الفلاة وكذلك الملا مقصور والسهوب واحدها سهب وهي المستوية البعيدة والسلق المكان المستوي اللين وجمعه سلقان والفلق المطمئن بين الربوتين وجمعه فلقان والمسحاء المستوية ذات حصن صغار والنقاع واحدها نقع وهي الأرض الحرة الطيبة الطين ليست فيها حزونة ولا ارتفاع ولا انهباط والقاع مثله وجمعه قيعان والأرض القراح التي ليس فيها شجر ولم يختلط بها شيء والقرواح مثلها أو نحوها وكذلك القاع القرقوس والقرق والقرقر والأماليس واحدها إمليس وكذلك اللهله والمهمه والفيف والصحصح والصحصحان والسملق والسرداح والخبت والجهات وأرض الرقاق مستوية اللينه والرهاء الواسعة والهجل المكان المطمئن وجمعه هجول والسربخ الأرض الواسعة والفرساخ الواسعة العريضة والبساط مثلها والجوف مطمئن من الأرض وكذلك الغائط والسرادح أماكن لينة تنبت النجمة والنصية واحدها سرداح والناصفة التي تنبت الثمام وغيره والخبراء القاع ينبت السدر وجمعها خبروات وخبار ويقال لها أيضا خبرة وجمعها خبر والغملول بطن من الأرض غامض ذو شجر والجمع الغمالي والعقدة البقعة الكثيرة الشجر والرقاق الأرض اللينة من غير رمل والبرات أماكن لينة سهلة واحدها برت والسخاخ الأرض اللينة والسخاوي اللينة التراب مع بعد والرغاب والدمثة والميساء كله اللينة والغضراء الأرض الطيبة العذبة فيها خضرة ولين والبداح اللينة الواسعة والعذاة الطيبة المريئة والمطالي الأرض السهلة اللينة واحدها مطلاء والمرب التي لا يزال فيها سرم وهو ما مبتل من الأرض فإن أصابها ندى وثقل فهي غمقة وقد غمقت فإن أصابها مطر قيل نصرت فهي منصورة وغيثت فهي مغيسة من الغيث وبغشت فهي مبغوشة إذا أصابها البغش وهو مطر ضعيف وفي هذا كلام كثير والبراغيل البلاد التي بين الريف والبر كالأنبار والقادسية واحدها برغيل وهي المزارف واحدتها مزلفة وهي المزارع والبحرة الأرض والبلدة يقال هذه بحرتنا وكذلك المدرة باب الآبار والحفر الجد البئر القليلة الماء وهي أيضا الغزيرة الجيدة الموضع من الكلأ ضد والجفر التي ليست بمطوية وكذلك الجب إنما تحفر حفرا بغير بناء والقليب والرقية البئر والطوي التي طويت بالحجارة وكذلك المزبورة التي بنيت بالزبر وهي الحجارة والعيلم الكثيرة الماء والخسيف التي تحفر في الصفا فلا ينقطع ماءها كثرة والدحول الواسعة ويقال بئر أنشاط وهي التي تخرج الدلو منها بجذبة واحدة والنشوط التي لا تخرج الدلو منها إلا بنشط كثير أي جذب والجرور التي يستقى منها على بعير والمتوح التي يمد منها باليدين على البكرة ويقال لها النزوع والنزيع وهي لا تخرج الدلو منها إلا بنزع كثير والميهة الكثيرة الماء والمسهبة التي لا يدرك ماءها وبئر لا تنكشو أي لا ينقطع ماءها والمعروسة التي يطوى قدر قامة من أسفلها بالحجارة ثم يطوى سائرها بالخشب وحده، فلذلك فذلك الخشب هو العرش وجمعه عروش. فإن بنيت كلها بالحجارة فهي مطوية وليست بمعروشة. والمناقر آبار صغار الرؤوس تكون في نجفة صلبة لئلا تهشم. واحدها منقر مرفوعة القاف. والكاظمة بئر إلى جنبها بئر وبينهما مجرى في بطن الأرض والجمجمة البئر التي تحفر في السمخة والمغوات والزبية والبؤرة الحفرة وكذلك القفية إلا أن فوقها شجرا والمغوات أيضا حفرة تحفر للأسد ليقع فيها ويسمى القبر أيضا مغواه والنهابر حفر بين الآكام لا تسلك واحدتها نهبورة والجوبة الحفرة وكذلك الهوة والهوتة والوهدة الحفرة في الأرض ويقال لحفرة النار البورة والزالب ويقال للحفرة التي يحتفرها الرجل في الشتاء يستدسئ فيها القرموس والترميثة ويقال لحفرة الصائد القرموس ايضا والبرأة وجمعها براء والقطرة وجمعها قتر والناموس والزرب والزبية والغفوة والغفية والغفو ويقال للحفرة التي في وسط الحرة الفاقياء والفق والثبرة الحفرة ومنه اشتق للموضع الذي تلد فيه المرأة فقيل المثبر مفعل من باب السحاب أول ما ينشأ السحاب فهو نشأ ويقال قد خرج له خروج حسن ومن السحاب النمر وهي قطع صغار متدان بعضها من بعض ومنه الكرسئ واحدته كرسئة ويقال بالفاء أيضا وهي قطع متراكبة والصرير السحابة البيضاء. والكنهور قطع مثل الجبال واحدته كنهورة والقزع قطع متفرقة صغار والقلع قطع كأنها قطع الجبال والتخارير واحدها تخرور وهي قطع مستدقه الرقاق ويقال للرجل إذا لم يكن جلدا ولا كثيفا إنه لتخرور والغمام المكلل السحابة يكون حولها قطع من السحاب فهي مكللة بهن والمتطخطخ الأسود والمعصرات ذوات المطر والسحابة المخيلة التي إذا رأيتها حسبتها ماطرة وتخيلت السماء تهيأت للمطر والمكفهر من السحاب الذي يغلظ ويركب بعضه بعضا والنشاص المرتفع بعضه فوق بعض وليس بمنبسط والصبير الذي بعضه فوق بعض درجه والقرد المتلبد بعضه ببعض والعماء والظماء والطهاء والطخاف كله السحاب المرتفع والحبي الذي يعترض اعتراض الجبل قبل ان يطبق السماء والمحمومي الأسود المتراكب والعنان واحدته عنانة والدجن إضلال السحاب الأرض والرباب المتغلق دون السحاب وقد يكون أبيض وقد يكون أسود والهيدب الذي يتدلى ويدنو مثل هدب القطيفه والغفاوة السحابة تقوم فوق السحابة والجلب سحاب رقيق يعترض وليس فيه ماء والصراد سحاب بارد ند وليس فيه ماء والهف مثله والزبرد الخفيف الذي تسفره الريح وبنات مخر وبنات بخر سحائب يأتين قبيل الصيف رقاق منتصبات والسماحيق نحو منه والنجو والنجاء السحاب الذي قد هرق ماءه والجهام والجفل مثله والزعبج سحاب رقيق باب المطر أول ما يبدأ المطر في إقبال الشتاء فسموه الخريف وهو الذي يأتي عند خرف النخل وهو قطع ثمر ثم يليه الوسمي وهو أول الربيع وهذا عند دخول الشتاء ثم يليه الربيع والصيف ثم الحميم وهو الذي يأتي بعد أي يشتد الحر ومن الصيف الدفئي والدفئي على مثال عربي وكل ميرة يمتارونها قبل الصيف فهي دفئيه وكذلك النتاج وأخف المطر وأضعفه الطل ثم الرذاذ ثم البغش ومنه الدث يقال دثة السماء دثا وهو مطر ضعيف ومثله الرك وجمعه ركاق والرهمة المطر الضعيف الدائم والديمة مطر يدوم مع سكون والضرب فوق ذلك قليلا والهطل فوقه ومثله الهتلان والتهتان والقطقط من المطر الصغار كأنها شذر ويقال أصابهم رمل من مطر وهو القليل وجمعه أرمال والتهنيم الضعيف والذهاب نحوه وحدته ذهب. والغبية المطرة ليست بالكثيرة والوابل المطر الشديد الضخم القطر، والبعاق الذي يتبعق بالماء تبعق والجود الذي يروي كل شيء والسحيقة التي تجرف كل ما مرت به والساحية التي تقشر وجه الأرض والجدى مقصور المطر العام ومنه استقى جدى العطية والرمي والسقي على مثال فعيل، سحابتان عظيمة القطر شديدة الوقع، والعين مطر يدوم خمسة أيام أو ستة لا يقلع، والحريصة التي تحرص وجه الأرض تؤثر فيه من شدة وقعها، والشآبيب من المطر الدفاعات واحدها شؤبوب ويقال أصابتنا بوقة منكرة وهي دفعة من المطر باقت مرة ويقال اشتكرت السماء وحفلت وطلت وأغبرت كل ذلك أن يجد وقعها ويشتد ويقال انهلت إذا صبت واستهلت ويقال تركت الأرض محوة واحدة وقروا واحدة كل هذا إذا طبقها المطر والمرثعن المسترسل السائل والغدق الكثير من المطر ومن أسماء المطر الرصد واحدتها رصد وهي مطرة تقع أولا لما يأتي بعدها يقال قد كان قبل هذا المطر رصد والعهاد نحو منه واحدتها عهد والولي على مثال الرمي هو المطر الذي يأتي بعد المطر يقال ولية الأرض وليا فإذا أردت الاسم فهو الولي مثل النعي والنعي النعي المطر والنعي الاسم والصلال الأمطار المتفرقة واحدتها صلة واليعاليل المطر بعد المطر والودق المطر يقال أسجم المطر وأغبطه وألظ وألث وأدجن وأغضن إذا دام أياما لا يقلع ويقال أهضبت السماء مثله فإذا أقلع المطر قيل أنجم بالنون وأفصم وأفصار ويقال حقب المطر العام إذا تأخر ويقال أغامت السماء وأغيمت وغيمت وتغيمت ودججت تدجيجا مثله ويقال السماء جلواء أي مستية والسماء متربدة أي متغيمة باب المياه يقال ما لهم ملك أي ماء والغلل من الماء هو الظاهر الجاري ويقال هو الذي يتغلغل بين الشجر أي يتدخل والبعل ما سقطه السماء وهو أيضا العذي ويقال العذي ما ثقته السماء والبعل ما شرب بعروفه من عيون الأرض من غير سقي ولا مطر والغيل الماء الجاري ويقال للعذي العثري أيضا والماء الخفيج الغليظ والشريب الذي فيه شيء من عذوبة وقد يشربه الناس على ما فيه والشروب دونه في العذوبة وليس يشربه الناس إلا عند الضرورة وقد تشربه البهائم. والمعين العذب الغزير والمأجو الملح ويقال المارح أيضا لغتان والكباء ممدود الماء الجامد والمسوس الزعاق الذي يحرق كل شيء بملوحته ويقال ماء خنجرير لا يبلغ أن يكون أجاجا أي مالحا ويشربه المال دون الناس والسقعر الماء الغليظ والضجاج مثل الأجاج وقد أنكر بعضهم هذه اللفظة والقريحة أول ما يخرج من البئر حين تحفر وقريحة كل شيء أول والنفاخ العذب والنمير النامي من المال الزاكي ويقال إنه النامي عذبا كان أم لا والنزح الماء الكدر والجميع أنزاخ والطهلئة الماء الرنق أي القليل الكدر يبقى في الحوض وجمعه طهلئ والسجس المتغير وقد سجس سجسا والشنان البارد والسلاسل السهل في الحلق ويقال هو البارد أيضا وكذلك السلسبيل والفضيل والسرب السائل والنقيص العذب والغريض الطري والزلال العذب ويقال البارد والجواز الذي يسقاه المال من الماشية والحرب يقال منه استجزت فلانا فأجازني إذا سقاك ماء لأرضك أو لماشيتك والجوزة السقية الواحدة ومنه جائزة المال ويقال ماء مشفوه أي كثرت عليه الشفاه حتى فني وكذلك المضفوف والمسمود ويقال للماء الكثير العلجوم والغمر والبلاسق والزغرب والغزارم والهرهور والسيح الماء الجاري والشبم البارد والبحر المالح وقد أبحر إذا صار كذلك والمغر المسخن والعد الدائم الثابت والشول الماء القليل يكون في أسفل القربة وجمعه أشوال ويقال في القربة رفض من ماء ومن لبن وهو القليل وكذلك الجزعة والنطفة والخبطة وجمعها خبط والوشل ما قطر والضهل والسمل القليل الواحدة سملة والثميلة نحوها والصبة والصبابة البقية تبقى في السقاء والإناء والضحل والضحضاح والهلال القليل يكون في الغدير وغيره والفراش أقل من الضحضاح الواحدة فراشة والنزفة القليل من الماء والشراب والصلاصل بقية الماء الواحدة صلصلة والذفاف البلل والمسيطة الماء الكدر يبقى في الحوض والمطيطة نحو منه والجميع المطائط وهو ماء فيه طين يتمطط أي يتلزج ويمتد والحضج نحو منه والبثق حيث ينبثق الماء أي ينبعث ومنه قولهم انبثق فلان بالكلام انبثاق والحمرذ بقيه الماء الكدر تبقى في الحوض والردهه النقرة في الجبل يستنقع فيها الماء وجمعها رداه وكذلك الوقيعه والوقط والوجذ وجمعها وجاز والنهي والنهي الموضع الذي له حاجز ينهى الماء أي فيض منه وثلاثة أنهن والكثيرة النها والغذير القطعة من الماء يغادرها السيل أي يتركها وكذلك التريكة والأضاة الماء المستنقع من سيل وغيره وجمعه أضا والجيئة على مثال فعلة الموضع يستنقع فيه الماء وكذلك المأجل والجميع المآجل والحبس والمصنعه الماء المستنقع والتناهي حيث ينتهي الماء مثل النهي الواحده تنهية والزلف المصانع واحدتها زلفه وهي ايضا المزالف واليعلول غدير ابيض مطرد والثغب الماء المستنقع في الجبل وجمعه ثغبان والقلت النقره تكون في الجبل يستنقع فيها الماء والوقب نحو منه والمداهن أكبر من ذلك واحدها مدهن والحائر مجتمع الماء حيث يتحير والحاجر نحو منه وجمعه حجران والصهاريج الحياض يجتمع فيها الماء واحدها صهريج ويقال لها الصهاري واحدها صهري والصهاريج الماء الصافي ويقال استراض الوادي إذا استنقع فيه الماء ويقال سيل راعب بالراء يرعب الوادي أي يملأه والزاعب بالزاي للذي يدفع بعضه بعضا يزعبه ويقال جاءنا السيل درءا أي يدفع من مكان لا يعلم به ويقال جاءنا سيل مزلعب ومجلعب وهو الكثير قمش وهو الغثاء وقد غث الوادي يغثو غثوا وجفأ يجفأ جفآ إذا رمى بالزبد والقدر والاسم الجفاء والغثاء والبعاق المطر الذي يتبعق بالماء تبعقا أي يتدافع ويقال أصابتنا طحمة السيل وطحمته أي دفعته ويقال سيل جحاف وجراف يذهب بكل شيء والبعاق المطر الذي يتبعق بالماء تبعقا أي يتدافع ويقال أصابتنا طحمة السيل وطحمته أي دفعته ويقال سيل جحاف وجراف يذهب كل شيء والأتي جدول يؤتيه الرجل إلى أرضه ويقال جاءنا سيل أتي وأتاوي أي من مكان بعيد وكذلك الرجل الغريب والتيار الموج وغوارب الماء عليه شبها بغوارب الإبل وعباب السيل والبحر معظمه وارتفاعه وكثرته والآذي الموج وجمعه أواذي والزخر مده وقد زخر يزخر وجاش مثله والعرانية نحو ذلك ويقال سيل قعاف وجلاخ كله الماء الكثير والقنات التي تجري تحت الأرض وجمعها قني ويقال لفيها الفقير وجمعه فقر والقصب مجار ماء من العيون واحدتها قصبة والنواشغ مجار الماء إلى الأودية واحدتها ناشغة ويقال حبض الماء الركيه إذا حذر ونقص ونزحت البئر ونكزت إذا قل ماءها وهي بئر نزح لا ماء فيها وجمعها أنزاح والناكز والمكول من الآبار القليلة الماء التي تستجم حتى يجتمع ماءها واسم ذلك الماء الذي يجتمع في أسفلها المكلث ويقال قطع ماء الركية قطوعا إذا قل وذهب ويقال عكر الماء عكرا كدرا ويقال رفلت الركية رفولا أجممتها وهذا رفل الركية مثل المكلة ويقال مكلة أيضا وجمة والجبا مقصور ما جمعت في البئر من الماء ويقال له أيضا جبوة وجباوة وجببت الماء في الحوض جبا مقصور أجبي وأجبى ومنه جبائق الخراج إنما هو جمعه وبه سمي الحوض الجابية والغرب ما حول الحوض من الماء والطين ويقال ماء بغيبغ قريب الرشاء ويقال تصافن القوم تصافنا وذلك إذا كانوا في سفر لا ماء معهم إلا شيء يسير فيقتسمون ذلك على حصات يلقونها في الماء ثم يصب فيه من الماء قدر ما يغمر الحصاة فيعطاها كل رجل منهم واسم تلك الحصات المقلة والخلف الاستقاء والمستخلف المستقي وقد سنى يسن سنوا فهو ثان وجمعه سنات والجحاف أن يستقي الرجل فتصيب الدلو فم البئر فتنخرق ويقال رويت على أهل أرويريا فأنا راو من قوم رواه وهم الذين يأتونهم بالماء والراوية البعير الذي يروي أن يستقي الماء والذي فيه الماء المزادة والقريان مدافع الماء إلى الرياض واحدها قريل والشراج مسائل الماء من الحرار إلى السهولة واحدها شرج والسواعد مجار البحر التي تصب إليه واحدها ساعد والانشاج أيضا مجار الماء واحدها نشج والرجل كذلك واحدتها رجلة والنواشغ مجار الماء إلى الوادي واحدتها ناشغة وكذلك الكرب واحدتها كربة وكذلك النواصف واحدتها ناصفة والتلعة مسيل ماء ارتفع من الأرض إلى بطن الوادي فإن صغرت فهي شعبة وجمعها شعاب فإن صغرت عن الشعبة فهي زماعة فإن عظمت حتى تكون مثل نصف الوادي أو ثلثه فهي مجساء والدافعة من التلاع وجمعها دوافع هي التي تدفع الماء في الحرور والصبر ثم تستدير ثم تدفع إلى موضع آخر وما بين كل دافعتين مذنب يجري فيه الماء وليس له عرض كعرض الدافعة باب الدلاء يقال هي الدلو والدلات وجمعها تلن والزنوب والغرب والسلم والسجل والسلم هو الذي له عروة واحدة كدلاء السقائي والنيطل الدلو ما كانت والولقة الدلو الصغيرة والخشبتان اللتان تعرضان على الدلو كالصليب هما العرق وتاني والسيور التي بين آزان الدلو إلى العراقي هي الوزم والكبن ما ثني من الجلد عند شفة الدلو والعناد إن كانت الدلو ثقيلة فهي حبل أو بطان يشد تحتهما ثم يشد إلى العراق فيكون عونا للوزم والكرب حبل يشد على العراقي ثم يثنى ثم يثلث وهي دلو مكربه والدرق حبل يوثق في طرف الحبل الكبير يعني الرشاء ليكون هو الذي يلي الماء فلا يعفن الحبل الكبير والدلو تؤنث وتذكر داب البكرة وما فيها. المحالة هي البكرة العظيمة التي تسقي بها الإبن والقب هو الخرق الذي وسط البكرة وله أسنان من خشب والبكرة الدموك السريعة المر والصائمة التي لا تدور وأصل الصيام السكول والمحور العود الذي في وسط البكرة وربما كان من حديد ويقال للمحور المرود والزلق مجرى المحور في البكرة ويقال للبكره القامه والعلق والجميع أعلاه والخطاف هو الذي تجري البكرة فيه إذا كان من حديث فإن كان من خشب فهو قعو والزرن وقان منارتان تبينان على رأس البئر والنعامة الخشبة المعترضة عليهما والبكرة في وسط النعامة فإن كانت الزرانيق من خشب فهي دعم ويقال للنعامة العجلة أيضا باب الحبال المرس الحبال الواحدة مرسة ويقال المرس الحبل وجمعه أمراس، والرشاء الحبل وجمعه أرشية والمقاط الحبل وجمعه مقط والكر الحبل الذي يصعد به على النخل وجمعه قرور ولا يسمى بذلك غيره من الحبال والجعار الحبل الذي يشد به وسط الرجل إذا نزل في البئر طرفه في يد رجل فإن سقط به والطول الحبل الذي يشد به الدابة وترسل في المرعى وطرفه في يد الرجل فإن تباعدت جذبها إليه والبريم حبل مفتول يكون فيه لونان تشده المرأة على وسطها ويقال له النصاف أيضا والوسل الحبل من الليف والوسيل الليف نفسها والقنة القوة من قوى حبل الليف وجمعها قنا ويقال للحبل من الليف المسد أيضا والأسينة القوة من قوى الحبل والجميع الآثان والقرن والسبب والسبب والشطن كله اسم للحبل والأبق الحبل من القنب والنقوة الحبل الذي تصف عليه الخيل عند السباق والجمع المقاوي والرمه القطعة من الحبل والمبرم المفتول والسحيل الذي لم يفتل والمحملد الشديد الفتل وكذلك الممر والمغار والمحصد والمشدور المسؤول إلى فوق وهو الفتل الشذر واليتر إلى أدفل قال العجاج أمره يثرا فإن أعي اليسر والتاث إلا مرة الشذر شذر باب الأسقية السطيحه التي تكون من جلدين لا غير والمزاده والشعيب شيء واحد وهو الذي يفأم بجلد ثالث بين الجلدين ليتشع والنحي الزق والحميث أصغر منه والمسأب أصغر من الحميث. والزوارع الزقاق الصغار واحدها زراع والكلية الرقعة تحت عروة الإداوة والجميع الكلى والعجلة القربة والعزلاء فم المزادة الاسفل وجمعها عزال والوضب سقاء اللبن والسوة وجمعها ثوان خرقة تجعل على وتد يسند اليها السقاء اذا مخض لالا يتخرق وطراق القربة اثناؤها إذا خنثت اي تثنت وتكسرت واحدها فرق والإداوة المطهرة والعراق هو الطبابة وهو ما يجعل على طرفي الجلد إذا خرز في أسفل القربة ويقال إذا سني وخرز فهو عراق وإذا سوي وخرز غير مثني فهو طباب واشتقاء الإداوة والجوة الرقعه في التقاء وقد جويت اختقاء تجوية رفعته والصنبور القصبة التي تكون في إداوة من حديد أو رصاص يشرب منها والزاجل العود الذي يكون في طرف الحبل الذي تشد به القربة وجمعه زواجل والزفر السقاء الذي يحمل فيه الراعي ماء ويقال طببت استقاء تطبيبا عملت له طبابا ويقال وكرت سقاء أفيره وكرا ملأته وزكته زكتا وزكته تذكيتا وذكرته تذكيرا وطحرمته طحرمة وغربته غرضا ملأ وعينت القربة وسربتها إذا صببت الماء ليخرج من خرزها فتستدى الخروز ويقال سربتها بالاعجام إذا كانت إذا كانت جديدا فجعل فيها طينا ليصيب طعمه ويقال أغربت الثقاء إغراباً ملأته وكذلك أغرمته بالمين ومن الامتلاء الطافح والمفعم والدهاق والمطبع والمتأق وجزمت القربة جزما ملأتها والمسجور والساجر الممتلئ والمترع والسرع الملان ويقال أوقيت القربة وأكتبتها وقمطرتها وكمترتها واعصمتها شدتها وأشنقتها وشنقتها شدتها بالشناق وعصام القربة رباطها ويقال أثأيت خرز القربة وأثفت فأنا مسير كذلك والكتبة الخرزة وجمعها كتب والشنة القربة الخلق وجمعها شنان باب النخل يقال للنخلة أول ما تطلع من النواكي زبارة والشرية النخلة التي تنبت من النوى. ويقال في صغار النخل أول ما يقلع من أمه هو الحديث والوجي والهراء والفسيل والتمبيث والحقل الواحدة حقلة فإذا كانت الفتيلة في الجذع ولم تكن مستأرضة فهي من خشيس النخل والعرب تسميها الراكب فإذا كلعت الودية من أمها بكربة قيل ودية منعلة فإذا حفر لها بئرا فغرسها ثم كبس حولها بترنوق المسيل والدمن فتلك البئر هي الفقير يقال فقرنا للودية تفقيرا والاشاء صغار النخل واحدتها أشاءة ويقال للفسيلة اذا أخرجت قلبها قد قد انسغت ويقال للسعفات اللواتي يلين القلب العواهن في رواه اهل الحجاز واما اهل نجد فيسمونها الخوافي والذبوكة الكرنافة وأصول السعيف الغلاظ هي الكرانيف واحدتها كرنافة والعريضة التي تيبس فتصير مثل الكتب هي الكربة وشحمة النخلة هي الجمارة باب النخل يقال للنخلة أول ما تطلع من النواة زبارة والشرية النخلة التي تنبت من النوى ويقال في صغار النخل أول ما يقلع من أمه هو الحديث والوجي والهراء والفسيل والتنبيت والحقل الواحدة حقلا فإذا كانت الفسيله في الجذع ولم تكن مستأرضة فهي من خشيس النخل والعرب تسميها الراكد فإذا قلعت الودية من أمها بكربة قيل ودية منعله فإذا حفر لها بئرا صغرتها ثم كبت حولها بترنوق المسيل والدمن فتلك البئر هي الفقير يقال فقرنا للودية تفقيرا والأشاء صغار النخل واحدتها أشاءة ويقال للفسيلة إذا أخرجت قلبها قد أنثغت ويقال للسعفات اللواتي يلين القلب العواهن في روة أهل الحجاز وأما أهل نجد فيسمونها الخوافي والزبوكة الكرنافة وأصول السعيف الغلاظ هي الكرانيف واحدتها كرنافة والعريضه التي تيبس فتصير مثل الكتف هي الكربة وشحمة النخلة هي الجمارة والكسر والجدر والضحك والقفور والكافور والكفر كله الجمار ويقال هو طلع النخلة وطلحها لغتان ويقال له الوليع ويقال للطلعة في بلحارس بن سعد الحربة وجمعها حرب ويقال للبلح البقيح واحدتها بقيحة وكذلك الجدال واحدتها جدالة والثياب الواحدة سيابة والغسا واحدته غساة ويقال للبسرة النضيجة الخالع ويقال للتي تسميها العامة الأشباط القنو والقنا فمن قال قنو قال للاثنين قنوان وللجميع قنوان ومن قال قنا قال في الجميع أقناء على مثال أفعال ويقال له الكباسة والعردام والعرضول والإهان والزيخ والعسق وهو الرذيل منها ويقال للذي فيه البسر الشمراخ والشمروخ لغتان والعسكال والعسكون والعاتي والكناب والمصو في لغه بل حارث بن كعب وجمعها غطاء مندوب واذا صار للفشيله جذع قيل قد قعدت وفي ارض فلان من القاعد كذا وكذا فاذا حملت وهي الصغيرة فهي المهتجنه ويقال للجريدة الخرص وجمعه خرصان والخلب الليف واحدته خلبا فإن حملت سنة ولم تحمل سنة قيل عاومت وسانها فإذا كثر حملها قيل قد حشكت فإن نفضته بعدما يكثر قيل قد مرقت وقد أصاب النخل مرق فإذا كثر نفض النخلة وعظم ما بقي من بسرها قيل قد خرزلت فهي مخدر فإذا انتفض قبل أن يصير بلحا قيل أصابه الكشام فإذا وقع البلح وقد استرخى التفاريق وهي اقماعه واحد وتفروه ونبي قيل بلح سد وقد أسدى النخل الواحدة سدية وإذا بدا الطلع فهو الغضير فإذا اخضر قيل قد خضب النخل ثم هو البلح فإذا انعقد فهو الثياب فإذا اخضر واستدار قبل أن يشتد فهو الجدال فإذا عظم فهو البسر فإذا صارت فيه خطوط وطرائق فهو المخطم فإذا تغيرت البسرة إلى الحمرة قيل هذا شقحة وقد اشقح النخل إشقاحا فإذا ظهرت فيه الحمرة قيل أزهى وهو الزهو والزهو لغتان فإذا بدت فيه نقط من الإرطاب قيل قد وكت النخل وهي بثرة موكتة وإذا أترك حمل النخلة فهو الإناظ فإذا أتاها التوقيت من قبل زنبها قيل ذنبت فهي مذنبة والرفض التذنوب فإذا دخلها كلها الإرطاب وهي صلبة لم تنهضر بعد فهي جمسة وجمعها جمس فإذا لانت فهي سعدة وجمعها سعد فإذا بلغ الإرطاب نصفها فذلك المجزع فإذا بلغ ثلثيها فهي حلقانة وهي محلق، فإذا جرى الارطاب فيها كلها فهي المنتبتة وهو رصب منثبت، فإذا ارطب النخل كله فذلك المعو واحدته معوة وقد أمعت النخلة امعاء فإذا ضرب العذق بشوكة فذلك المنقوش والفعل منه النقص فإذا بلغ الرطب اليبس فذلك التصليب وقد صلب فإذا وضع في الجرار وقد يبس فصب عليه الماء فذلك الربيط فإن صب عليه الدبس ويقال له الصقر فذلك المسقر فإن غم ليدرك فهو مغمون ومغمول وكذلك الرجل تلقى عليه الثياب ليعرق والقالب البسر الأحمر بلغة بلحارس بن كعب يقال منه قلبت البسرة تقلب إذا حمرت فإذا أصرت فيها الرطب قيل قد أظهلت إظهالا والقشم البسر الأبيض الذي يؤكل قبل أن يدرك وهو حلو والمكرة البسرة التي لم ترطب ولا حلاوة لها والنحي صنف من الرطب وإذا كثر حمل النخلة قيل أوسقت أي حملك وسقا وهو الوقر ويقال أفضح النخل إفضاحا إذا حمر والصر وإذا أنسغت النخلة عن عفن وسواد قيل أصابه الزمان والأدمان وإذا لم تقبل النخلة اللقاحا ولم يقل للبسر نوى قيل صأت النخلة صأت صأتا ويقال للذي تلقح به النخل الكش والحرط وجمعه حراق وحروق فإذا غلظت التمرة وصار فيها مثل أجنحة الجراد فذلك الفغ وقد أفقت النخلة وفي لغة بلحارث بن كعب الصيص والخشو جميعا الحشف وهو الشيص والشفاء والشيشاء والسخل وقد تخلت النخلة تسقيلا ومنه قولهم لضعفاء الرجال السخل والغبرانة والحزلمة بلحات يخرجن في قمع لا يلقحن ابدا فإذا لقح الناس النخلة قيل قد جبوا وقد أتى زمن الجباب وكذلك الصرام والصرام والقطاع والجزال والجزار والجزار والجرام والجرام وقد جزمت النخلة وجرمته وجزلته ويقال أذرت النخلة أذره أبراً أصلحته ولقحته ويقال كنا في العصار إذا كانوا في إصلاح النخل وتلقيحها وإذا صار للنخلة جذع يتناول منه المتناول فتلك النخلة العظيم وجمعه عبدان فإذا فاتت اليد فهي جبارة فإذا ارتفعت عن ذلك فهي الرقلة وجمعها رقل ورقال وهي عند أهل نجد العيدانة والجميع العيدان فإذا طالت ولعل ذلك يكون مع, مع جراد فهي سحوق وهن سحوق. والصور النخل المجتمع الصغار ويقال الصور والحائس لا واحد له من لفظ والصوادي الضوال وكذلك الطريق واحدتها طريقه، وقد تكون الصواد العطاش والجعل القصار والحاضنة القصيرة العذوق والعرف النخلة أول ما تطعم والكتيلة في لغة بلحارس بن كعب النخلة التي فاتت اليد وجمعها كتائن فإذا كانت النخلة تدرك في أول النخل فهي البكيرة وهي أيضا البكور وهي البكر والمبتل الأم تكون لها فكيلة قد انبتلت واستغنت عن امها يقال لها البتول والمسلاخ التي ينتشر بصرها والخضيرة التي ينتشر بسره وهو اخضر والمئخار التي يبقى حملها إلى آخر الصراب والخصاب نخل الدقل الواحدة خصبة ويقال للدقل الألوان واحدها لون ويقال لفحلها الراعل والرعال الدقل واحدتها رعلة وكل لون من النخل لا يعرف اسمه فهو جمع يقال ما أكثر الجمع في أرض فلان لنخل يخرج من النوى وإذا صهر رأس النخلة وقل شعفها فهي عشة وهن عشاش فإذا دقت من أسفلها وانجرد كربها قيل صنبرة والصنبور النخلة التي تخرج في أصل النخلة لم تغرس والصنبور أصل النخلة أيضا فإذا مالك وبني تحتها دكان تعتمد عليه فهي الروجبة والنخلة رجبية فإذا يبست قيل صوت تصوي فهي صارية والعمر نخل السكر واحدتها عمرة وهي نخل طوال سحق واللينة النخلة ما كانت وجمعها ليان والعذق بالكسر النخلة بعينها والعذق بالكسر الذي فيه الشماريخ ويقال استعر الناس من كل وجه إذا اكلوا الرطب أخذه من العرايا وكذلك استنجى الناس إذا أصابوا الرطب ويقال للموضع الذي يجعل فيه التمر اذا صرم المربد والجميع المرابط والجرين والمسطح وربما خشوا عليه المطر فيجعل للمربد جحر ليسيل منه ماء المطر واسم ذلك الجحر الثعلب والكارعات والمقرعات اللواتي على الماء والناديات البعيدات عن الماء والنخل المنبق المصطف على فطر مستوي ويقال هو الذي يفسل فيصير مثل النبق والسكه أيضا النخل المصطف وجمعها شكك ومنها ومنه قيل للحارات السكاك لاصطفاف الدور بها وكذلك شكة الطريق لاستوائها والصنوان نخلات يخرجن في أصل واحد واحدها صنو ويقال لمزرعة النخيل الجربة والحقل ويقال للمشارات الدبار واحدتها دبرة وهي أنهار صغار تجري في خلال النخل والمحاجر الحدائق واحدها محجر باب الشجر من الأشجار العرار واحدته عراره وهو بهار البر والمظل وهو رمان البر والضيان وهو ياسمين البر والحماط وحدته حماقة وهو جميز البر والضبر وهو جوز البر يكون بالسراث ينور ولا يعقل والرنف بهرامج البر والعتم وهو زيتون البر والضرو شجر البطن والضرم شجر يستاق بفروعه والشوع شجر البان والألاء وهو الدفلة والخلاف وهو التفطار والوقل وهو شجر المقل والخشل المقل نفسه واحدته خشلة والفرصاد والترباض كلاهما متوت والبشام شجر يستاق بفروعه وكذلك الأراك والميس شجر تعمل منه الرحال والغرف والغلف شجران يدبغ بهما والغسل الخطمي والمقر الصبر ومن الأشجار العرعر والنبع والنشم والتألب والشوحط والحسيل والجليل وهو التمام وحدته جليلة والشث والرمث والقبضة والعرفج والشقارة والزبادة والشكاعة والأفانة والغبراء والصحماء والدرماء والحرشا والصفراء والراء والكرش والحلمة والينمة والتنوم والشبرم والسرح والنعض والحسك والنفل والسعدان والجرجار والجسجات والقيصوم والعيشوم والسكب والشيح والقرنوة والحلب والحلبلاب والحلبلاب والحربث والزنمة والتربة والزباد والبهمة والعبيثران ران والعبوس ران شجر طيب الريح والصعبر والصنعبر شجر بمنزلة السبر والتخبر واحدته سخبرة والنقد واحدته نقدة والنعب واحدته نعضة والكنهبل شجر واحدته كنهبلة والغضى والأرطى والسبط والنصي ما دام رطبا فإذا يبس فهو الحليب وإذا يبس الافاني فهو الحماط والرغل والقلام والهرم والنجيل والخزراف والغولان والطلح والسلم والسيال والسلام وحدته سلامة والعرطة والثمر والقساد والشبهان والضعث مثل الثمام وجمعه ضعوات والرمج شجر طيب الريح والقرزح شجر واحدته قرزحة والقصيص شجر تنبت في أصه الكمأة والغاف والإسسل والإخريط والإسليح والسراء والمرخ والعطار والسأسم والتنبض والأسأب والعثر شجر صغار واحدته عترة والهيشر والسحم والعنم شجر دقاق الاغصان يشبه البنان به والقعفاء والرمرام واحدته رمرامة والصاب والسلع والقار أشجار مره الطعم وكذلك المرار واحدته مرارة ويقال إنه نبتل والمصاص والخزم شجران تعمل منهما الحبال وبالمدينة سوق الخزامين والثمارة شجيرة صغيرة والحيهله وجمعها حيهل والسلامان شجر واحدته سلامانة والسواس شجر تعمل منه السهام واحدته سواسة والشرشر شجر صغار والشفلح شجر والصليان شجر والضال شجر واحدته ضالة والضريع شجر ويقال له الشبرق والضهيأ مقصور مهمول شجر مثل السيال واحدته ضهيئة والعسفوس شجر يشبه الخيزران والعيق شجر تعمل منه القسي والعلندات شجرة طويلة والعوار شجرة تنبت في أصول الشجر والعيشوم شجر ويقال نبت والعيزار شجر والغار شجر والغاك شجر والغزام شجر والغرب شجر واحدته غربة وكذلك الغرب واحدته غربة والقفل شجر واحدته قفلة والقب شجر واحدته قبة والينبوت شجر واحدته ينبوتة والغرقد شجر واحدته غرقدة باب النبات الحنوة نبتة طيبة الريح، والعرسن نبت يدبغ به، يقال منه أديم معرسن، والحواء نبت شبه لون الذئب والذآنين نبت واحدها زؤنون والطراسيس واحدها فرسوث، والمغافير واحدها مغفور ويقال المغافير مثل الصمغ، يكون في الرمس وغيره حلو يؤكل. والخابور نبت والحزاء نبت والحذاك نبتة وجماعها حزن مقصور والسحاء نبت تأكله النحل فيطيب عليه عسلها وكذلك الحبلة نبت والخلا مقصور الحشيش واحدته خلاة ما دام رطبا فإذا يبث فهو الحشيش والأيهقان والكيكيز الجرجير والحرض الأشنان والحبق الفوزنج والفصاصص الرطبه واحدتها سصفة وهي بالفارسية السست وهو علف أهل العراق والقبض الرطبة أيضا والقفور نبت واللعاعة بقلة ناعمة والربة بقلة وجمعها ربب والعنصل بصل البر والفنى عنب الثعلب ويقال نبت والمكور نبت والسداء نبت ويقال شجر والعلجان نبت والعراض نبت واحدته عراده والحاز نبت واحدته حازه والقلقلان والقلاقل نبت والثماني نبت والبروق نبت واحدته بروقه وهي من اشكر النبات يكفيها القليل من الندى والقرمل نبت واحدته قرملة والخمخم نبت والعظلم نبت ويقال إنه الوسم والعندم والأيدع والشيان كله دم الأخوين والعشرق نبت والحفى مقصور مهموز البردي والجدر نبت والملي نبت والمكنان نبت والشقر نبت أحمر ويقال شقائق النعمان واحدة منها الشقراء والعدم نبت والعيسوم نبت والهيشر نبت والعشرق نبت واللف شيء ينبت في أصول الكبر كأنه خيار والسلج نبت والشرشر نبت ويقال شجر الصغار والحنذاب جذر البر والخزام خيري البر والعرار بهار البر والبابونك الأقوان ويقال القراص البابونك واحدته قراصة والزرق الحندقوق والعزم نبت والغرى عشبة تشبه الأخطوان والغرز نبت يشبه الإذخر والتاويل نبت واحدته تاويلة و... والتجفل نبت ويقال شجرة يسميها أهل الحجاز مشط الزئن والتربة من نبات السهل ويقال هي شجرة شاكة والتفرة ما من الطريقه فإذا غلظ قليلا فهو النشيئة فإذا يبس فهو الطريقه ويقال إن التفرة هي القرنوة ليس غيرهما والتجر ما تجمع من النبات والسيل نبات إذا كان قصيرا سمي النجم ويقال هو حشيش يعظم حتى تربض الغنم في أدفاله والجتجاث نبت طيب الريح واحدته جتجاثة ويقال شجر مر والجحجح بقلة تنبت نبتة الجذر ويقال لها الخنزاب والحاج نبت وعلقا وهلتا وشقارا وزبادة وخبادا وحلاوة ورخاما كله نبت والملاح نبت والخزراف نبت ويقال شجر والخيس نبت والخمخم واحدته خمخمة كله نبت والزبح نبت أحمر تأكله النعام والزباح والزبح نبت والدعلوقة نبتة تنبت في أدوات الشجر والرشا واحدته رشاة عشبة نحو القرنوة والرقمة عشبة والزنمة بقلة من شر البقل والزنمة من نبات السهل كأنها زنمة الشر والثبت نبت يشبه الخطنية والثبط نبت واحدته ثبطة والسبطاح نبت والسلن نبت إذا أكلته الابل استطلقت بطونها والثمينة عشب شبيهة بالزعاليق والشبرق نبت والظهف نبت واحدته ظهفة وهي عشبة حجازية والعثرة بقلة وجمعها عتر ويقال شجرة صغيرة والعرض يبيس البهمة والعصبة نبتة تلتوي على الشجر وكذلك العصبة والعشقة بقلة تدعى عند العامة اللبلاب والعندد الضومران وهو الشاه سفرم والفت واحدته فتة عشبة والفشفاش واحدته فشفاشة عشبة والفقاح واحدته فقاحة عشبة نحو الأقحوان، والفنا عنب الثعلب ويقال أيضا نبت أحمر واحدته فنات تتخذ منه القراريط كل حبة قراء والقطب واحدته قطبة عشبة والقفاع نبات يتقفع كأنه قرون صلاب إذا يره والقلقل والقلقلان والقلاقل نبت والنزيق نبت تنبت بعد المطر بليلتين في الطين الذي يكون في أصول الحجارة وليست فيها منفعة لشيء ولا يأكلها المال والنصيف عشبة جبلية تنزق بكل شيء والمكر نبت ليس ببقل ولا شجر واحدته مكرة والوبراء عشبة غبراء مزغبة واليادمان عشب واليهرمان نبت يشبه النقطة واليعضيد عشبة والعنقاد نبت والحربث واحدته حربثة بقلة تشبه الجرجير والحمصيص نبت والقطاب نبت له سنبل مثل سنبل الشعير والحماض نبت والاعليق وعاء زهر المرخ وسمف ورقه ويقال حمله ويقال ذلك لقشر الباقلة والبرعوم والنور قبل ان يتشقق والبرير ثمر الأراك فالغض منه المرد والنضيج الكذاب والعلف والعفعف كلاهما ثمر الصلح واحدته علف وعفعف والحبلة ثمر العباد والبرم ثمر الصلح أيضا واحدته برم والمصعة ثمر العوسج وجمعها مصع والعروة من الشجر الذي لا يزال باقيا في الأرض لا يذهب وجمعها عرى وأول ما تبدو الفهمة فهو البارض وقد برضت فإذا تحرك قليلا فهو جميم فإذا زاد فهو بسرة فإذا ارتفع وتم فهو الصمعاء فإذا تكسر اليديس فهو خطام فإذا ركب بعضه بعضا فهو سين فإذا اسود من القدم فهو جنجن وأول ما يبدو الرمس يتفطر ليخرج ورقه يقال قل اقمله فإن زاد قليلا قيل أجبأ فإذا ظهرت قطرته قيل بقل، فهو باقل فإذا بيض وأدرك قيل حنط فإذا جاوز ذلك قيل أورث فهو وارث ولا يقال مورث وإذا تفطر العرفج ليخرج قيل قد أخوط وإذا لا نعوده قيل تقض عوده تثقيبا فإذا سود شيئا قيل قد قمل ما يخرج منه يشبه بالقمل فإذا زاد قليلا قيل إرطاط فإذا زاد قليلا آخر قيل أدبى لأنه يشبه بالذبا وهو حينئذ يصلح ان يؤكل فإذا تمت خوصته قيل قد أخوصه وإذا تفطر الغضى قيل قد نضح والعرب تقول شهر ترى وشهر ترى وشهر مرعى فأما قولهم ترى فهو أول ما يكون المطر فتبتل منه الأرض ثم يطلع منه النبات فذلك قولهم ترى ثم يطول بقدر ما يمكن النعم أن ترعاه فذلك المرعى فإذا حسن نباته قيل اكتهل فإذا اشتد خصاص النبت قيل استك فإذا خرج ذهره قيل قد جن جنونا وقد أخذ زخاريه فإذا كاد يغطي الأرض أو غطاها بكثرته قيل قد استحلس فإذا اتصل بعضه ببعض قيل قد وصت الأرض فهي واصية فإذا بلغ والتفق قيل استأسد فإذا صار بعضه أطول من بعض قيل تناتلا نبت تناتلا ويقال لأول النبت اللعاع وقد ألعت الأرض إلعاعا فإذا تهيأ لليبس قيل قد اقتار فإذا يبس وانشق قيل قد تصوح فإذا تم يبسه قيل هاجت الأرض هياجا باب اسماء الأجمة يقال لكل ما كثر من الشجر والاشب ويقال أجمة وغابه وغيطل وايكه ودغل وحرجه وغيظه وغيل وغريف وشعراء وزاره وخيس واباءه ويقال الاباءه من الحلفاء خاصه باب الثياب واللباس يقال رجل ذو قشر اي لباس والشارة اللباس يقال منه رجل شير حسن الشارة والقهز والقهزي ثياب بيض وأصه بالفارسية كهرانة والملعبه ثوب لا قم له يلعب فيه الصبي والنفاض إزار من أذر الصبيان والوسر النقبة التي تلبه والوصائل ثياب يمانية من الثياب من لباس النساء مثل مقنعة قد خيط مقدمها يلبسها النساء وهو ما صغ والخنبع بالخاء الذي يبلغ الثديين ويغطيهما واليرندج ضرب من الحرير واليلمق القباء وهو بالفارسية يلمع والحوف نقبة إلا أنها تقدد قددا عرض القدة اربع أصابع والبردي طياء مندود صنف من الثياب عجمي معرم والدقرارة التبان وجمعه دقارير والأصدة وجمعها أصد ثوب لا كمي له تلبسه العروس والجارية والدرع ثوب صغير تلبسه الجارية الحديثة السن في بيتها تخدم فيه والمدول ثوب تلبسه المرأة في بيتها تجول فيه والخيعل والخيلع مقلوب خميص لا كمي له ويقال للفرو أيضا خيعلة والإثب البقيرة وهو ان يؤخذ ثوب فيشق وتلقيه المرأة في عنقها من غير كمين ولا جيد وجمعه آتاب وإتاب ويقال له الشوزر والعلقة والكذور واحدها كدن وهو ثوب توطئ به المرأة لنفسها في هوججها ويقال هي التي تكون على الخذور والبرقع والبخنق واحد ويقال البخنق خرقة تلبسها المرأة تغطي بها ما قبل من رأسها وما دبر غير وسط راسها ويقال له بخنق أيضا بالكاف والصقاع خرقة تكون على رأسها توقي بها خمارها من الدهن ويقال لها أيضا الغفارة والسنطقة والعظمة والعظامة ثوب تعظم به المرأة عجيزتها والوصواص البرقع الصغير فإذا أدنت المرأة نقابها إلى عينيها فتلك الوصوصه فإذا أنزلته إلى المحجر فهو النقاب وإن كان على طرف الأنف فهو اللسام بالف، فإن كان على طرف السمي فهو اللسام بالثاق وتميم تقول تلسمت على الفم وغيرهم تقول تلثنت بالفعل والترصيص بالراء ألا يرى منها إلا عيناها وتميم تقول هو التوصيص بالواو والنصيف الخمار والرهد ثوب يلبسه الصبيان والمرأة الحائض والمآل واحدتها مئلات خرق تمسكها النساء بأيديهن إذا نحن والسبوب ثياب الرقاق واحدها سب واللهنة والنهنة والمشبرق الرقيق النسيج والمساهم المخطط الذي فيه مثل السهام والمفوق الذي فيه خطوط بيض والمكعب الموشى والشمرج الرقيق والمرسم المخطط والعقمة من الوشن والباززية ثياب والرازقي ثياب كتان بيض والوصائل ثياب يمانيه والسحل الثوب من القطن وجمعه سحل وهي ثياب بيض والمخلب الكثير الوشي أي الألوان والاخني ضرب من الثياب المخططة والتفني كذلك والزنجب ثوب تلبسه المرأة تحت ثيابها إذا حاضر والصديع القميص بين القميصين لا بالصغير ولا بالكبير والعبعب ثوب واسع والقشيب الجديد والخلق قد والدمقس القز والمعضل المخطط والرقم والعقل ضربان من الوش والعبقري البسط والزرابي نحوها واحدها زربيج والنمارق الوسائد وقد تكون التي تلبس الرحل والقطوع مثلها واحدها قطع والقبطري والقبطري سياب ديض والردن الخز والسرق شقاق الحرير واحدها سرقا والدرقل ثياب والشرعبية برود وكذلك السيراء والقطر نوع من البرود والاستبرق الدباج الغليظ والدباج الصهب الفارسية دباه والزعالب ما تقطع من الثياب والقرام والمقرم الستر والكلة الستر الرقيق والشفوف السكور وهي أيضا الثياب الرقاق واحدها شف ويقال شف التوبة إذا أظهر ما وراءه من رقه والزوج النمط ويقال الدباج والماري كساء مخطط فيه خيوط مرسلة وهو إزار الساقي والميتب الجبة من الصوف والعبعب كساء ضخم ناعم يعمل من وبر الإبن والعفشليل كساء جاسم والكرز الكساء والمحشأ مقصور مهموز في يشتمل به وجمعه محاشي والسدوس الطيلتان والمستقط جبة فراء طويلة الكمين وأصله بالفارسية مشتق والخنيصة كساء أسود مربع له علمان والسبجة والسبيجة كساء أسود والبث توب من صوف غليظ يشبه الطيلتان وجمعه بثوث والحمبل الفرو ويقال السباج ثياب من جلود والمجلد الذي تمسكه المرأة التي ناحت والجميع المجالئ وهو من جلود والحوف اديم أحمر يقد منه أمثال الصيور ويجعل على تلك الصيور شذر تلبسه الجارية فوق ثيابها والبجاد وجمعه بُدُد كساء يُعمل من صوف ووبر والبُدد كساء ضخم يصطح للخباء وغيره والمنامة والقرطف جميعاً القطيفة والنيم الفرو ويقال كساء مشبح قوي شديد معرض والمبادل والمواجع والمعاوز الثياب الخلقان التي تُبتدل واحدتها مبزلة وميدعة ومعوزة ويقال معوز بغيرها وكذلك ثوب جرد وسحق وحشيف ودرس ودريس وجمعه درتان ويقال ثوب لذيم وملدم ومرزم خلق مرقع فإذا تقطع وبل يقيل قد تفسأ مهموز وتهمأ وتهتأ والجارن الذي قد انسحق ولان والهدم والهدمل الخلق ويقال أنهج الثوب فهو منهج إذا أسرع فيه البلاد ويقال نهج ايضا والأطلس الخلق والطمر وجمعه أطمار الخلق والمغسمر الردي النسج والشلل في الثوب أي يصيبه سواد أو غيره فإذا غسل لم يذهب ويقال نام الثوب وانحمق إذا أخلقه والصوان كل شيء رفعت فيه الزياد من جونة أو تخت أو سفط أو غير ذلك والخبة والخبيبة الخلقة تخرجها من الثوب فتعصب بها يده والثوب المدمى الأحمر ولا يكون من غير الحمرة والكرك الأحمر فإذا كانت فيه غبرة وحمرة فهو قاسم وفيه قطمة وإن كان مصبوغا مشبعا فهو مفدم ولا يقال مفدم إلا في الأحمر والمدموم المصلي بأي لون كان والمجسد الأحمر والحمحم والأسحم واليحموم والأصفر الأسود والاضطباع أن يدخل الثوب من تحت يده اليمنى فيلقيه على منكبه الأيسر وهو أيضا التأبط فأما التلفع فإنه أن يجتمل بالثوب حتى يجلل به جسده وهو اجتمال الصماء عند العرب لأنه لم يرفع جانبا منه فتكون فيه فرجا وهو عند الفقهاء مثل ما وصفنا من الاضطباع إلا أنه في ثوب واحد والاحتزام بالثوب والاحتباك شد الإزام والتشذر بالثوب هو الاستثار به وذلك أن يدخله بين رجلين والاضطغان الاجتمال والقبوع أن يدخل رأسه في قميصه أو ثوبه وقد قبع يقبع وقد اضطغنت الشيء تحت حضنه والسعيدة والبنيقة من الثوب لبنة والزلازل والزنازن أسافل القميص الطويل واحدها زلزل وزنزن والمحافد في الثوب وشيه الواحد محفظ والنفاق أن تأخذ المرأة ثوبا فتلبسه ثم تشد وسطها بحبل ثم ترسل الأعلى على الأسفل والنقبة مثله إلا أنه مخيط الحجزة نحو السراويل. يقال منه نقبت الثوب قبه وصنفة الإزار طرته والبنادق البنائق ويقال للكم قن وكنان ويقال أكمنت القميص جعلت له كمين وأردنته جعلت له أردانا واحدها ردن وهو أسفل الكمين وأعريته وعريته جعلت له عرا وجبته قورت جيبه وجيبته جعلت له جيبا وأزررته جعلت له أزرارا وزررته شددت أزراره علي ويقال خلفت الثوب أخلفه فهو خليف وذلك أيبلا وذفو فتخرج البال منه ثم تلقفه ويقال افتريت فروى لمسته وكثفت الثوب كثفا قطعته اليقاف القطعة وجمعها كسف فاذا تشقق الثوب من قبل نفسه قيل انصاحا صياحا ويقال احتأت الثوب احتاء فتلته فتل الاكسية وحتاته ايضا ويقال نصحت الثوب أنصحه نصحاً خطه وإن فيه لمتنصحاً لم يصلحه أي موضع خياسة ومترقع والنقاح الخيط والناصح الخياب والإبرة المخيط والخياب وحصته أحوصه حوصاً خطه وشصرته شصراً خطه فإن خاطه خياطة متباعدة قال شمجته أشمده شمجا وشمرجته شمرجة والشمرج كل خياطة ليست بجيدة فإرقعه رقعه قال لقفته لقطا ونقلته نقلا ويقال ملقت الثوب ورخضته ومصته غسلته ويقال للغسالة المواصف ويقال إسبغل الثوب اسبغلالا وارمعلر معلالا واخضلخ ضلالا وأخضل إخضالا اتكلا ووزنت الثوب أدنه وزنا بللته وصيأت الثوب والرأس تصيئا بللته قليلا باب الأمراض والأعراض أول ما يجد الإنسان مسل ثم قبل أن تأخذه وتظهر فذلك الرس فإذا أخذته لذلك كرة ووجد مسها فذلك العرواء وقد عري فهو معروض فإذا عرق منها فهي الروح فاذا فإذا كان صالبا قيل صلبت عليه فهو مصلوب عليه وإن كانت نافضا برعدة قيل نفضته فهو منفوض ويقال وعكته فهو موعوق ووردته فهو موروض والورد يوم الحمى والقرد يوم تأتيه الربع وهي التي تأتيه يوما وتغبه يومين وتكثر في اليوم الرابع وقد أربعت عليه ارباعا والغب التي تأخذه يوما وتغبه يوما وقد غبت فإن لم تفارقه الحمى اياما قيل أردمت عليه إرداما واغبطت اغباطا فإذا أقلعت فذلك الحين هو القلع فإذا بقيت لها بقايا فهي العقابيل والعقابيس فإن كان مع الحمى برسام فهو الموم ورجل المموم والنحواء التطمي وأول المرض الدعت وقد دعث الرجل فإذا برأ طيلة قشقشة وبلة وأبلة واستبلة واطرغشة واندملة فإن كان داء لا يبرأ منه فهو ناجس ونجيس وعقام والصحاف السل وهو رجل مسحوف والهلس مثل السلال وهو رجل مهلوس والقبص داء يصيب الكبد عن أكل التمر على الريق ويشرب عليه الماء والقطي على مثال فعل داء يأخذ في العجز ويقال رجل مدكوك مريض وقد دك دكا وإذا أصاب الإنسان جرح فجعل يندى قيل صها يصحى فإن سال منه شيء قيل فص يفص فصيصا وفز يفز فزيزا فإن سال بما فيه قيل نج نجيجا ويقال وعى الجرح يعي وعيا والوعي القيح ومثله المدة وقد أمد الجرح امدادا فأما الصديد فهو الذي كأنه ماء وفيه شكلة ويقال خرجت غتيثة الجرح وهي مدته وقد أغث إغثاثا إذا أمد فإن فسدت القرحه وتقطعت قيل أرضا تأرض أرضا وتزيأت تزيؤا وتهزأت تهزؤا فإن كان الدم قد مات في الجرح قيل قرث الدم فيه يقرت قروتا فإن شققته قيل بجدته أبده بجا فإن انتقض ونكث قيل غفر يغفر غفرا وزرف يزرف زرفا وغبر غبرا فإن أدخلت فيه شيئا تسده به قيل دسمته أدسمه دسما واسم ذلك الشيء الدسام فإن سال منه الدم قيل جرح تغار وقيل نغار ويقال برئ جرحه وبرأ الوثان فإن برأ وفيه شيء من نغل قيل برأ على بغي فإن سكن ورم الجرح قيل حمص يحمص حمصا وانحمصاً حماصاً وسخات إسخيتاتاً والقريح الجريح قرحته جرحته والقرح الجرح فإن صلح وتماثل قيل ارك يأرك أروكا فإن علته جلدة للبرء قيل جلب يجلب ويجلب وأجلب يجلب فإن تقشرت الجلبة عنه قيل تقشقشا فإن بقيت له آثار بعد البرء قيل عرب يعرب عربا وحبر حبرا وحبط حبطا كل هذا من الأثر، وقد أحبره غيره إحبارا ويقال للزرح إذا تقشر قد تقرف واسم الجلدة القرفة ويقال أقرن الدمل إذا حان أن يتفق وأقرن الدم واستقرن إذا كثر. ويقال عفت فلان عظم فلان يعفته عفدا إذا كسره وكذلك لعلعه لعلعة فإذا برأ بعد الكسر قيل جبر، وجبرته أنا فإن كان على عثم والعثم أن يجبر على غير استواء قيل وعى يعي وعيا وأجر يأجر أجرا ويأجر أدورا ويقال اتشل العظم اتشاء إذا برأ من كسر كان به ويقال اخذه زوبع وذوبعة وهو سقوط من مرض او غيره والزلع شقاق يكون في القدم والعرفة قرحة تخرج في باطن الكف ويقال منه رجل معروف والشافة قرحة تخرج بالقدم فتكوى بالنار فتذهب ومنه قولهم استأصل الله شافته اي اذهبه كما اذهبها